كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد وما زال الكلام في حكم الصلاه في المساجد المتخذة على القبور او في المساجد المبنية على القبور ولكن تقدم معنا أن اتخاذ القبور مساجد يشمل امور ثلاثة الأمر الأول أن يسجد على القبر الأمر الثاني أن يسجد إلى القبر الامر الثالث أن يصلي في مسجد قد بني على قبر ومما يدل على أن الصلاة في مسجد بني على قبر هو من اتخاذ القبور مساجد ما ذكره الله تعالى في سوره الكهف من قوله قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا فهل مرادهم باتخاذ المسجد أن يصلي عليهم على قبورهم أو ان يصلي اليها او المراد أن يبنوا مسجدا على هذه القبور شخص يقول إذا بعض الناس يستدل بهذا على جواز اتخاذ القبور مساجد من قال ان هؤلاء قد دفوا على ما فعل ومن قال إنهم قوم صالحون الا بل, بل هنا ان هؤلاء ناس سبقونا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم المساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد ان نهاكم عن ذلك انا فلا تتخذوا القبور مساجد ان ذلك اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ناسا قبلنا كان يتخذون القبور مساجد ونحن منهيون عن ان نتخذ القبور مساجد وطبعا حديث ام سلمة وام حبيبه الذي فيه اولئك قوم اذا مات فيهم الرجل الصالح وبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك اشراق الخلق عند الله فبنوا على قبره مسجد إذا اتخاذ القبور مساجد يكون ببناء مسجد على القبر اقول هذا لماذا لان بعض القبوريين حتى صنف في هذا هذا عبد الله الغماري له رساله سماها هيام الركع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد الهاذه هو ألفها واخوه السابق كان ألف رساله سمها احياء المقبور بادله استحباب المساجد وانبناء المساجد والقباب على القبور يعني يقول اتخاذ القبور بمساجد ليس بان تبنيه على القبر مسجدا هذا سبحان الله هذا مصادم اقل للقران والسنه قال الذين غلبوا على امنهم متخذين عليه المسجد هذا القران ولا ان قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا هذه السنه اتخاذ القبور مساجد يعني أن يبنى مسجد على قبر ولا ينفي هذا المعنيين الاخرين لا ينفي هذا المعنيين الاخرين من عجائب الشبهات حسن بن علي السقاف صاحب الضلال والاسفاف والاغافل في الانحراف الذي ألف كتابا سمات تناقضات الالباني الواضحات رد عليه بعض طلبة العلم قديما برساله صغيرة سماها تناقضات الالباني الواضحات تلبيسات وافتراءات بغض النظر هذا الرجل ماذا يقول يقول ان هذا الحديث لا يصح لماذا لانه ليس مقبولاً ويصادم أدلة اخرى فيا يقول اليهود كانوا فريقا في الانبياء عليه الصلاه والسلام فريقا كذبوا وفريقا يقتلون اذا كيف سيتخذون قبور انبيائهم مساجد هذام يعني <تصفيق> وهذا الرجل كانه لا يعيش في الدنيا <تصفيق> لماذا لانه لو سال اليهود عن الانبياء ونظر في كتب اليهود الموجوده الان لوجد ان ذكرهم للانبياء وان عندهم في مقامات مدحا في الانبياء وان عندهم تعظيما لقبول كثير من الاولياء فضلا عن الانبياء وهذا لا ينفي انهم فريق كذب وفريق يقتلون إذا كان هذا حتى في أمة المسلمين كمثل ذاك الشخص كما يذكرونه في بعض البلاد الإفريقية شخص كان يامر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وكان هناك حاكم متسلق في ذكر القرية فكان يقول للناس هذا الحاكم يفعل امورا ما أنزل الله بها من سلطان أو ليس حاكما كان يعني ايش زعيم بينهم يتسلط يقول هذه الامور مخالفه للشرع و الى اخره فالناس لم يصدقوه قتلوه قتلوا, قتلوا هذا الشاب الذي ينكر فبعد ما قتلوه مره حدثت حادثه تبينوا بها أن هذا الزعيم هو ماذا ضال ضلالي وبيش بالنسبه الى الضلال ضلالي وكذاب ونصاب نصاب يعني ينصبوا الفخاخ يدعوا الناس فماذا صنعوا قتلوا هذا الايش الزعيم النصاب الكذاب الخبيث وصاروا يرجمون قبره بالحجارة دفنوه يرجمون قبره بالحجار واذهقوا صاروا يذهبون الى قبره ذاك الشاب الذي كان يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر يطوفون حوله فهمت لا يمكن انهم يقتلون ثم ماذا حول قبره يطوفون احنا اليس كذلك فهذا الاشكال اشكال يعني والعياذ بالله صادر عن جهل عميق بالدين والدنيا وضلال لأن هذا لا يعرفه طبيعه اليهود وقد موجود فعلا هو هذا الذي استشكل بسبب تناقض موجود لكن هذا التناقض الموجود عند اليهود ليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذون قبور انبيائهم والصالحين مساجد وفريق يكذب وفريق يقتلون هذا واقع هذا واقع هذا واقع وهذا واقع صحيح ولا تناقض وكيف ندري انه لا تناقض لان ان تراث اليهود وما عندهم مما هو موجود الان يدلنا على هذا كيف انهم كانوا يمدحون ويقدحون يذمون ويقدحون يذمون وي يثنون يعظمون ويقتلون ويكذبون ثم احيانا يصدقون ثم يرجعون يكذبون الى يومنا هذا ما زال الامر مستمرا عند اليهود على هذه الشاكله لا اقول حتى في فقط في الاقدامين والمعاضين و... يعني ماذا لو لم يكن بين بين يوجد في هذا العالم وقري... و... وهم قلبون من في اليهود وتعرف احوالهم تعرفهم لان المطلع الذي يعرف اليهود ويعرف ما عنده يعرف هذا الذي اقول بكل جلاء وضوح طيب السؤال هل تصح الصلاه في المساء طبعا هنا بالنسبه لقول الله تعالى قال الذين غلبوا على امنهم اتخذنا عليهم مسجدا من اراد المزيد يمكن أن يراجع مثلا في التفسير في يراجع ابو تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله اضواء البيان في تفسير سوره الحجر تقول الايه في سوره الكف في سوره الكف لكن تكلم عليها في سوره الحجر حتى تراه في سوره الكف يحيلوا على سوره الحجر وفي تفسير سوره الحجر تجد الكلام على هذه الايه وعلى هذا المبحث اعني ما يتعلق بقول الله تعالى قال الذين غضبوا على أمرهم لن اتخذن عليهم مسجدا ايضا لمطالعه كثير من الشبهات يحسن أن تراجع كتاب الشيخ الالباني ال ال رحمه الله تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وان كنت نبهته كما نبث نبهت في المجلس الماضي أن الشيخ لم يحرر القول في حكم الصلاه هو نفسه يذكر انا يعني كل الذي عنده دليل يفيدنا به يعني هو لم يحدد القول بما بما يذكره بقول لكن من من جهه سرد الأدلة من جهة ذكر الشبهات والجواب عليها هذا كتاب مميز ومهم وينبغي على كل اخ ان يقتنيه ينبغي على كل اخ ان يقتنيه لكن تريد الحكم النهائي ها ارجع إلى الشيخ ابن باز لمن لأن الشيخ ابن بازن جازم بما لم يجزم به الشيخ الالباني رحمه الله تعالى السؤال هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور الجواب المساجد التي فيها قبور لا يصل فيها ويجب أن تنبش القبور وينقل الرفاتها إلى المقابل العامه يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصه كسائر القبور ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور لا قبر ولي ولا غيره لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى وحذر من ذلك ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام لما اخبرته مسلمه ومحبيبه بكنيسه في الحبشه فيها تصاوير فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبله مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله متفق على صحته وقال عليه الصلاه والسلام ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم مساجد الا ان لا تتخذ القبور مساجد إني انهاكم ولا فئ فاني او فدواء صحيح مسلم اني عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه من عن جندب بن عبد الله البجلي فنهى عن اتخاذ القبور مساجد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولعن من فعل ذلك وأخبر انهم شرار الخلق فالواجب الحذر من ذلك ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ومن بنا عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا اذا هنا شيخ ما عند قبر اتخذه مسجدا ومن بنا عليه مسجدا اتخذه مسجدا طبعا ما نصلي عند قبر سواء سجد على القبر او سجد إلى القبر فالذي يسجد على القبر او الى القبر او يصلي بمجاورة قبر في محل فيه القبر هو مسجد هو مش اد هو قد اتخذ القبر ماذا مسجدا أن ان تبعد القبور عن المساجد والا يجعل فيها يعني في المساجد لي قبور امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرا من اللعنه التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور لانه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوه الميت أو الاستغاثه به أو الصلاه له او السجود له فيقع الشرك الاكبر ولان هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وان نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بنا عليها المسجد فالواجب هدمه وازالته لأنه هو المحدث كما نص على ذلك اهل العلم حسما لاسباب الشرك وسدا للذرائع طبعا هنا بالنسبة لانه هو المحدث كما قلنا البناء السابق البقاء للسابق إذا كان المسجد سابقا فيخرج الرفات وينقل إذا كان القبر سابقا فييهدم المسجد هذا حسما لاسباب الشرك وسدا لذرائعه بان اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك بالله هذا أحمد الغماري والقبوري الضال في احيائه للمقبور بزعمه يقول ان اتخاذ القبور مساجد انما نهي عن خشية الفتنة امام الشافعي حتى مثلا يقول في الام واكهو اتخادا قبر مسجد خشية الفتنه على من في القبر ومن بعده فقال عند خوف الفتنه لكن قال الآن العقيدة يعني معنى الكلام ان العقيده استقرت وصارت الفتنة مامونه ثم قال بعد هذا على أن الشركة الواقعه في الناس ليس مرتبطا بالقبور فهناك ناس مثلا في المغرب يقولون يا لا سي... يخاطبون عبد السلام مشيش يقول يا سيدي عبد السلام لطف عبد السلام لطف انه عبادك لطفا بعبادك يقول بدون قبر وهو هذا ال... او ينادي الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو في في ال... هو هذا في, الجز... في المغرب وهو عبد القادر الجيلاني مدفون في العراق يقول يا سيدي عبد القادر ينادي طالما ان الشرك ليس محظوظا بالقبور هنا هو العقائد استقرت ولا لم تستقر ثم هذا واحد طبعا الذي ينادي يا سيدي عبد عبد السلام نطم بعبادتك وينادي سيد عبد القادر من من على بعد الاف الكيلومترات هذا يدل على أن العقائد مستقره او ليست هذا واحد ثانيا إذا كانت هذه الفتنه بدون أن يرى القدر فكيف اذا راى قبر ذاك الذي يناديه من على بعد الاف الأميال ماذا سيفعل صحيح انا اذا كنت اتصل بك من فقل قل يا اخي والله اريد ان اراك وفقدتك ومنذ مده لم اراك و... طيب اذا رايتك بعد هذه الوحشه وبعد هذا وبعد طول الغياب والافتراق ماذا سافعل ايش ساخذك وااحضنك واهلا وكيف وتجلس معي وكذا وصيحه هذا الذي يقول لطفا بعبادك لمقبور لميت اذا راى قبره ماذا سيفعل عنده فعين قبورا ماثلات تحيها ووضع قبلة يا منك على الخد هذا كان من كلام من شعري عنقض القرني اقول اقول ماذر اقول قبلة يا منك على اللحد انا قلت على الخد كنت موردا نافل لكنه يقول تحيي القبور الماتات تحيها وضع قبلة يا صاح منك على اللحدي يعني انت بتضع ايش تقبله وتطبع طيب اذا اتخاذ القبور مساجد من اعظم وسائل الشرك بالله ونحن بالتامل والنظر لماذا صار الناس يشركون حتى بفلان او فلان ولو على بعد الاف الاميال جانا يقول فلان ذهب وزار قبر سيدي فلان هذا قبر سيدي فلان سره قوي بالتعبير للبعض المصريين سره كلون ايش با لا ادري معنى با سره يعني شديد فاهم فهذا وهو من على البعد لم يرفش يناديه اذا اصل الامر ايضا مرتبط بماذا باتخاذ القبور مساجد نسال الله ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الاصدار والتنبيه وأكثر من مره وفي محضر عدد من الصحابه ويروي الحديث عنه لعدد الكثير من الصحابه لعنه الله على اليهود والنصارى لعنه الله اليهود والنصارى كتب الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بين المسجد فلا تتخذوا القبور مساجد ان ينهاكم عن ذلك لمات احد التاكيد لأجل ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه الله تعالى على ما شاء من الغيب يطلعه الله على ما شاء من الغيب فان ان الله سبحانه وتعالى يوحى اليه ان حذر من كذا شب هذا عظيم على الأمة من بعد والله تعالى يعلم هذا فيحذر النبي صلى الله عليه واله وسلم ويؤكد ويشدد لكن ايه هؤلاء في النهايه هؤلاء القبوريون لا لا قيمه لكل هذا التحذير ولا للتاكيد ولا للتحديد ولا, ولا للتجديد ولا للوعيد ولا لاي شيء تذكره او كل كل هذا لا قيمه له عنده أليس كذلك؟ يقول هذا اتخذوا قولوا لا ليس اتخذوا موصل يعني طيب الصوره المنهي عنها ما هي؟ يقول صوره يعني لا تكاد توجد. وطبعا هناك ناس من المسلمين يفعلون هذا المكرر لا لا لا المسلمون لا يفعلون هذا. يعني هذا شرك او بدعه لا, لا شرك ولا بدعه. هذا زيادة حب لله، زياده حب لرسول الله، زياده حب للبيت. لا شيء بهذا. طيب هناك ناس يسجدون لل هم في الواقع لا يسجدون للقبور هم يسجدون لله متوجهين اليه بصاحب القبر فلما كانوا عند القبر وهذا ولي لله واسطة بينهم وبين الله وسيله لهم إلى الله قال هنا شبهه يشبه بها عباد القبور هي وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجده والجواب عن ذلك أن الصحابه رضى الله عنهم لم يدفنوه في مسجده و اين في بيت عائشة رضي الله عنها فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبوي صلى الله عليه واله وسلم في آخر القرن الأول ادخل الحجرة في المسجد وقد أساء في ذلك وانكر عليه بعض اهل العلم حتى ذكر أن سعيد بن جبير انكر عليه وما إلى ذلك ولا ك... ولكنه اعتقد ان ذلك لا بأس به من أجل التوسعة وليس طبعا ولم يكن في ذهن الوليد بن عبد الملك كما ذكرتم في الدرس السابق لا شرك ولا أن هذا قد يكون سببا قران هو ما الفرق بين الوليد بن عبد الملك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يتكلم بوحي من الله والله يعلم أن الشيء شرا سيكون بسبب هذا فلن ان وليد بن عبد الملك يتكلم ويتصرف بحسب ما يراه هو ولم يكن من الفقهاء المقدمين كان خليفه لم يكن هو فقها امام مقدمين بحسب ما يرى بحسب ما يظهر لا بحسب ما يظن فيقول لا لا مشكلة الآن ما المانع افعله وهو إذا ظن أن هذا كان في زمان الشرك والان الناس امنت فليظنه مجال ليس لظن مثل احمد الغماري اليس كذلك لانه فعلا اذك الزمان ما كان يرى مسلما يستعلنوا بشرك ولا كان المسلمون عرفوا اتخاذ القبور ها مساجد فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور او الدفن في المساجد لأن ذلك مخالف للاحاديث الصحيحه ولان ذلك أيضا من وسائل الشرك باصحاب القبور والله ولي التوفيق المساله أو الكلام التالي من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضره الاخ المكرم فلان سلمه الله امين طبعا هذه الرموز هي للاحرف الاولى من اسمه فايف يعني ها ها, ها مثل اسمها هيثم عبد الرحمن محمد محمود متى فا عيننا نعد الاخوه يخص يقل هذه الرموز ما هي سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد باشاره إلى رسالتك الكريمة المتضمنه طلب بعض الكتب والاجابه عن السؤال الذي ذكرته نشكر لك اهتمامك وغيرتك ويسرنا تحقيق رغبتك بارسال نسخة من زاد المعاد والعقيده الواسطيه شرح محمد خليل الحرص على هذا المصري والقاعده والقاعده الجليله قاعده جليله في التوسل بالوسيله شيخ الاسلام الجثيميه وفتح المجيد وشرح الطحاويه لابن العز طبعا هنا هذا هنا يعني انبه على مسالتين المساله الأولى أن يهتم المرء بالكتب ويحرص عليها ولا يحرص عليها فقط مجانا بعض الناس لا يفكروا ابدا أن يشتري كتاب واذا وجد كتابا يوزع مجانا يأخذ الكتاب المجاني ولو كان ماذا ولو كان لا يفهم فيه لو يعني حتى احد الاخوه او بعض الاخوه في الجمعه قبل الماضية وزعوا كتب فانا قلت توزعوا هذا المجلد على الناس ياتي عوام وياتي بعض الاخوه ياتي عوام ياتي اطفال يعطيهم اطفال دلائل الشرعيه لكشف التلبيسات الحزبيه وجدت طفلين اخوين هكذا وكل واحد منهم معه كتاب ماذا يفعلان بذلك كتاب واحد يفيهما هذا ذا كان يعني ولا فابوهما ياخذ صحيح والعميهم هذا هذا ما, ما ما الذي سيفهموه من هذا ينظر الديمقراطيه كذا يقول هؤلاء التكفيريون يكفرون الديمقراطيه اذا كان شخص قبل سنوات وكان لواء واركان حرب يقول هؤلاء الاخوان المكفرون التماثيل يكفرون التماثيل ناس المتخلفون لا يدري ما كيف يتكلم هل نحن, نكفر؟ نحن لا نكفر التماثيل هل اكفر التماثيل <تصفيق> لا يحسن ان يتكلم بعد اللواء واركان حرب فجعت شخصا عاميا يلبس تي شخص كبير يلبس تي تعطيه الكتاب فيعني كنت اجد وقتها ان بعض الاخوه كنت لا كنت للعوام وكثير من الناس هو ياخذ اي شيء بهذه المناسبه انتبه ياخذ اي شيء لو كتاب بالصيني بالياباني وزعته عليهم سيخذونه يعني لن ينظر في يقول هذا ياباني لا لا وبالياباني بالصيني سيأخذه اليس كذلك طالما ببلاش في المثل يقولون ابو بلاش تكثر منه صحيح الذي ببلاء بدون مال تكثر منه هات فانت ينبغي ان تنظر كيف من تعطي ومن حتى يوضع الشيء في محله هذا هو المسالتان اللتان اردت تنبيهها عليهما الحرص على الكتب انك تحرص ان تقتني كتب لتستفيد منها ليتعلم تستفيد منها لتقربك إلى الله لأنني رايت ناس يقتنون كتبا احيانا هم لا يعرفون ما في أي شيء يعني أحد الاخوه دخلت وقفي ببعض المكتبات راى كتابا كتاب العلل لابن ابي حاتم اعجبه شكل الكتاب فقط كان مجلدا هكذا واخوه قال قلبي كم هذا انا اريد ان اشتري هذا فقال بكذا وهو اخوه يحدثني فقلت له هو هذا في أي شيء هو بعد ما لا يدري هذا في اي شيء اعجبه الشكل فقط واضح بعض الناس هو يحب انه يكون تكون عنده مكتبة كبيره ويضع في الواجهة حتى يكون الناس عندي مكتبه كتب واضح فلا بد ان يكون الانسان مخلصا في جمع الكتب وان يعلم أن الكتب هذه تقربه إلى الله فيحرص على الاستفادة ولهذا تحرصوا على ان تشتري الأهم صحيح لا تشتري كتبا بعض الناس ايضا يحتاج كتبا اساسيه لكنهم يحب أن يشتري كتبا صعبة حتى يقولوا ان الناس انظروا انا كتب متقدمة فهمت لا اشتر الكتب التي تنفعك الكتب التي تحتاجها زين لا تتكثر بما ليس من ورائه طائل هذا اولا ثانيا لا بد ان تحرص ايضا على بذل الكتب للناس يعني لو أنك في كل شهر توزع كتابا أو خمسة كتب لله في سبيل الله تشترك كتب في العقيده الصحيحة في منهج اهل السنه والجماعه تعطي خمسه من زملائك من جيرانك من كذا فلا حتى اجعلها استعاره بدون أن تنتظر رده ولا هذا اقرا هذا ثم ردره الي اذا قال لك عجبني قلنا خلاص خذه او ولكن اقره الناس ما, ما استطاع حتى تحصل الاستفادة الاستفاده على الترويجي للخير والحق فتبذل هذا مهما كان ما عندك قليلا يعني ابذل ابذل مهما كان ما عندك حتى لو لا تستطيع أن تخرج جنيا جنيا واحدا في الشاق في الدعوة الى الله في سبيل الله اذا الى المكتبه ستجد ولو مددا صغيرا بالجنيه فابذله في سبيل الله معي فما بالك وبعض الناس عند هو اموال كثيرة وينفقها فيما في ينفع وفي ما لا ينفع وفي ما ربما فيما يضر وفي الكلام الفارغ من غير ان يكون حريصا على البذل في سبيل الله شخص عندهم يعني اموال حسنه وراتب جيد وكذا لماذا لا تشتري 100 نسخه ب 200 جنيه او 300 جنيه من كتاب من الكتب لتوزعها في سبيل الله ولكن انت طبعا الكتب الصالحة السنيه السلفية توزع في سبيل الله تنتقي تنظر الشيء المناسب لا تكن هكذا توزع أي شيء لاي أحد وتعطي اي شخص اي ربما شخص يقع في يده كتاب لا يناسب فإذا به يكون سببا في نفوره بسبب جهله حدف الناس بما يعرفون تريدون ان يكذب الله ورسوله ما انت بمحدث قوم حديثا لا تبلغوا باقولهم الا كان لبعضهم فتنه فهمت ان بعض الإخوة يعني احيانا يجدوا عاميا في الشارع يا اخ يتقمص الذي اتكلم به مع الإخوة هنا فيكلمهم للعاميه في الشارع بقي له بقي ان يقول له كنا تكلمنا في المجلس الماضي عن كذا فوالله اخو يعرفون انفسهم ان نبينا يفعلون هذه الحركات يعرفون انفسهم لان وما ما صد ما صدق وجد فرصه حتى يعيش دوره الايش دوره المدرس قريب ايضا نهتم بالكتب تحصيلا لانفسنا وبذلا لغيرنا هذا مما نستفيده هنا وانتم تعلمون هذه بسبب هذه الكتب التي توزع من قبل المملكه السعودية ورئاسه الافتاء والشؤون الاسلاميه هذه الكتب تنفع الله بها صريح بمختلف البلاد الإسلامية في العالم كثير من البلاد عرف فيها التوحيد واصل الدعوه السلفيه بسبب هذه الكتب اليس كذلك وتعرفون في كل بلاد الاسلام ينصب اليها ما يصل من هذا الخير فذلك نحن أيضا لا نقول لا هم يوزعون الان قد تجد الامر صار اضعف مما مضى ومن قبل كان الشيخ ابن بازن وغيره الان العلماء الصالحون صاروا اقل العلماء الصالحون من الذين يسيرون على خط الشيخ ابن باز ما زالوا موجودين لكن صاروا اقل مما مضى فإذا نحن لا بد ان نكون حريصين على مختلف المستويات على هذا البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى طيب ولهذا لان نصحت بعض اخوتي من قبل إذا كان اذا رجع الى بلده ولو حتى ياخذ معهم كتبا ويجعلها هكذا لمن اراد أن يقرا لمن اراد ان يستعير ويحضر الاخوات ويبين لهم محاسن هذه الكتب ويبيئوا كل واحد في بلده في قريته فهمت يرجى هذا يضع هذا وانت من هنا ترسل الي ما استطعت صحيح والاحيانا ربما ترسل من هنا كتيبين كتيبين انت قدتهما مجانا ربما في بعض المجالس كتيبين ينفع الله به ما نفع كثيرا كذلك فلك نحرس نحرس نضع في اذهاننا نضع في اذهاننا هذا ونحرص بارك الله فيك ولذلك قد تجد بسبب هذا بركه وخيرا كثيرا ان شاء الله بسبب الحرص لان هذه اعمالنا كتابنا لا شأن لي ويذهب وليس عليه اسمي و أنا ما يعني ما قلت انا فلان الذي يوزع على نفقه المسجد الكبير فلان من الفلان يوزع طبع الكتاب ويوزع لا انا في سبيل الله ولا يعرب الغرض ينتفع الناس اطب فلك ذكرا عند الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة بالنسبه للسؤال فواجب من عدفني في المسجد وازاله ما عده الشخص المذكور ليدفن فيه بعضهم يعده مكانا حتى يدفن فيه لانه يريد ان يكون وليا ويقصد ويزار ويستغاث به ويريد ان يكون يعني مستغاثا به ويريد ان يستغاث به وهو لن يشعر بشيء من هذا التعظيم المشكلة بل سيكون وبالا سيشعر بما هو وبال عليه يعني يشعروا يشعروا بالعذاب فهمت اخوان إذا لك خطي عني يرغبون يتكلموا بغير اللغه العربيه فال... نعم انا من قبل جربت ان احاضر في ناس لا يفهمون اللغه العربيه لكن كان اكثر انتباههم ربما قادر ان يستعان في ذلك بالله ثم باهل العلم حتى يقنع الرجل بأن عمله لا يجوز بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم نع الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم والصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك اخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجالي رضي الله عنه وفي الصحيحين عن عائشة ان ان رضي الله عنها ان ام سلمة وام حبيبه رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها في أرض الحبشة تسمى ماريه وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولائك أو اولئك اذا مات فيهم مرت الرجل الصالح بنوا على قبله مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولائك شرار الخلق عند الله هذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم بناء المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد لأن ذلك من وسائل الشرك الاكبر وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وما ذلك إلا أن البناء على القبور وتجسيصها وضع السطور عليها والصلاه عندها وبناء المساجد عليها كل ذلك من وسائل الشرك نسال الله أن يعافي المسلمين من ذلك وان يفقههم في الدين وان يعينهم على التمسك بشرف الله والاستقامه عليه وان يوفق علماهم لتبصيرهم وتوجيههم اذا هم تبصروا اولا وتوجهوا الى الصواب الى الخير على ضوء الكتاب والسنه انه سميع قريب اما اذا الى كل من تبصرت الجور الصواب والا ف يعني ايش يعني قد يناسبه الخطابه في المونديال نعم قال من عبد العزيز بن عبد الله بن بازه لحضره الاخ المحترم فلان سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اشير الى استفتائك المقيد باداره البحوث العلميه والافتاء برقم كذا وتاريخ كذا والذي تسأل فيه عن حكم بناء المسجد قريبا من القبور لانتفاع اهل القبور بذلك وحكم الصلاه في هذا المسجد وحكم الصلاه في مسجد فيه قبور افيدت بانه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من أجل أن ينتفع اهل القبور ببناء المسجد بجوارهم هذا ولكن نبني مسجدا لاجل التبرك لاجل التبرك لاجل الخير هذا التبرك ينقى يعني يعني ينتقل هذا التبرك وان كان يقول لا نتبرك والبركه من الله لكن ينتقل عن قريم إلى محض الشرك والعياذ بالله اما إذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينه ويفصل بينها وبينه طريق ونحو اذا هناك طريق فاصل بين القبر وبين المسجد ولم يبن المسجد من اجل تلك القبور فلا خرج في الصلاة في حتى لو كان القبر خارج المسجد وامام المسجد بدون فاصل ايضا لا يجوز يعني هذا القبر هذا المسجد كما قلنا من قبر جاءوا بقبر ها جعلوه هكذا امام المسجد مباشره هكذا رايتم هكذا هنا لا يجوز لا تجوز الصلاه في هذا القبر في هذا المسجد إلا أن يكون المسجد الاقدر منفصلا عن المسجد انفصالا تاما وفق الله الجميع لما يرضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد هذا الكلام في خطب تتبع آثار الانبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد وهنا طبعا العلماء اعتنوا ب وياني الصواب في هذه المسألة والفه في هذا مؤلفات منها كتاب الشيخ ربيع حفظه الله براءه الصحابة الأخيار براءه الصحابه الاخيار من التبرك بالاماكن والآثار براءه الصحابه الاخيار من التبرك بالاماكن والاثار السؤال الاماكن التي صلى بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم هل من الأفضل بناء مساجد عليها ام بقاؤها كما هي او عمل حدائق عامة بها الجواب لا يجوز للمسلم تتبع آثار الانبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد لأن ذلك من وسائل الشرك ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار انبيائهم أو بتتبعهم آثار انبيائهم وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بوديء بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تحتها لما راى بعض الناس يذهبون اليها ويصلون تحتها حسما لوسائل الشرك وتحذيرا للأمة من البدع وكان رضي الله عنه حكيما في اعماله وسيرته حريصا على سد على سد ذرائع الشرك وحسم بابه جزا الله عن امتي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم خيرا ولهذا لم يلتزم صحابته رضى الله عنهم على اثاره صلى الله عليه وسلم في طريق مكه وتبوك وغيرهما من لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر ولانه من البدع التي حذر منها صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه من حديث عائشه رضي الله عنه لكن الان ترى ان ناسا حتى يتكلمون باسم الدين وفي السعودية يدعون إلى مثل هذا يدعون إلى مثل هذه الاشياء ومؤخرا هذا المشروع الذي سموه مشروع السلام عليك يا رسول الله يبنون بيتا اضامته اثاثا واشياء وتشابه ما كان في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذه امور منكره والشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى كتب في هذا وانكر وأعاد و لكن الناس من اهل الهوى والضلال وبعضهم اصوله الصوفيه او يروج للصوفيه ويثني عليهم وبعضهم يؤيد هذا ويدخل فيه ويجوزه ولا ولا مشكله قال وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أو وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فوارج رواه مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في خطبه الجمعه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله خرجه مسلم في صحيحه والاحاديث في هذا المعنى كثيره والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله السؤال التالي هناك من يقول إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثه واكثر نرجو التوضيح في هذا وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مع العلم بان بعض الناس الذين ياتوننا من المدينة المنوره يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامه المساجد تجوز الصلاة فيه كعمد المساجد تجوز الصلاة فيه ارجو التوضيح طبعا اولا أن يقال المدينة, المدينة النبوية مدينه الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لا من يتخذ المساجد على القبور وحذر من ذلك كما في الحديث السابق وقال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم والصالحين مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن ام حبيبه وام سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه رأتاها بامضر الحبشه وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فبين صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله وحقرا من فعلهم فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر او اكثر لا يصلى فيه ولا فرق بين القبر الواحد واكثر فإن كان المسجد هو الذي بني اخيرا على القبور وجب هدمه لان القبور سابقة أو أن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء بل يعني يعني كما هي ظاهرة ليس معنى هذا انها ترفع وتبنى كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية في السعوديه فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا المساجد ولله الحمد والمنه كان هناك في كثير من المناطق شيء من هذا ولكن قد ازيل بحمد الله تعالى لا يوجد من هذا إلا في بعض المناطق الان ص يعني في بعض المناطق التي فيها الرافضه يبنون ابنيه يسيرة على القبور قبور تجد قبورها عليها لوحات عليها لا يتركونها من الابتداء والطلب في المنفذ المنظره الشرقي اما ان كان المسجد قديما ولكن احدث فيه قبر مؤثث فانه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامه التي ليس فيها قباب ولا مساجد ولا بناء ليس فيها قباب ولا مساجد ولا بناء ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه اما احتجاج بعض الجاهله اما احتجاج بعض الجاهله بوجود قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبر صاحبيه في المسجد فلا حجة في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفن في بيته وليس في المسجد ودفن معه صحاباه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد ادخل البيت في المسجد بسبب التوسعه وغلط في هذا وكان الواجب الا يدخله في المسجد حتى لا يحتج الجهلة واشباههم بذلك وقد انكر عليه أهل العلم ذلك فلا يجوز أن يحتذى به في ذلك ولا يظن ظن ان هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد لان هذا بيت مستقل ادخل في المسجد للحاجة للتوسعه وهذا من جنس المقدره التي أمام المسجد مفصوله وهذا من جنس المقبره التي امام المسجد مفصولة عن النفس عن المسجد لا تضره يعني هو يقول انها ايش مفصولة وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان يعني مره تنسى نتكلمه بالتفصيل حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ربما لما ناتي على المسألة في الكلام على الدفن في احكام الجنائز ان شاء الله في هذا الاذاعه وينبغي للمسلم ان يبين لاخوانه هذا حتى لا يغلطوا في هذه المساله والله ولي التوفيق بعد هذا هؤلاء من انتهى الكلام على ما يتعلق باتخاذ قبور المساجد ولكن سيأتي مزيد من الفتاوى في ما يتعلق بهذا في الكلام او في احكام الجنائز في الكلام على الدفن في الكلام على الدفن وما يتعلق به ان اور ايجزه دفن الميت في مسجد يمكن ان تراجعوا من الصحيفه الخامسه و ال بعد 500 الى الحادية والثلاثين بعد 500 وانا في هذا سيتيمعنا ان شاء الله السؤال التالي كثير من المرضى يتهاونون بالصلاه ويقول اذا شفيت قضيت الصلاه يعني هو لا يصلي وهو مريض مع انه المحتاج جدا إلى الصلاه وهذا من العجائب التي تكون عند كثير من الناس أنه يكون في مرضه ابعد عن الله مع انه احوج الى الله وبعض الناس كلما ابتلي بالسوء كلما ابتعد عن الله مع انه اولى ان يكون اقرب إلى الله عرفت لكن هو هذا هذا غدلان وحرمان نسال الله العافيه واياك أن تركنا الى شيء من الخذلان او تكون فيه في وقت بل صح في أن تترك هذا وان تنعذه عنك وان تراجع الصوارف فربما انت حرمت من شيء تتنادى تحرم من من ثم من غيرك ثم من غيرك ثم من غيره ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال بعضهم يقول كيف اصلي وانا لا أستطيع الطهاره ولا التنزع من النجاسة فبما توجهنا هؤلاء الجواب المرض لا يمنع من أداء الصلاه بحجه العجز عن الطهاره ما دام العقل موجوده كما نبهتم يارا ما يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وان يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك فان لم يستطع استعمال الماء تيمما وصلى وعليه أن يغسل النجاسه من بدنه وثيابه ويتصلى أو يبدل الثياب النجسه بثياب طاهره وغتسل فان عجز عن غسل النجاسه وعن بدل الثياب النجسه بثياب طاهره سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله لقول الله عز وجل حتى الله نستطعتم وقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الامران بن حسين رضي الله عنهما لما شك اليه المرض قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هنا قال رواه البخاري في صحيحه وروىه النسائي باسناد صحيح وزاد فان لم تستطع فمستلقيا يعني على جنب اولا على جنبه الايمن ثم على جنبه الايسر فان لم يستطع فمستلقيا وتكون رجلاه الى القبلة اما اذا كان على الجنب ليكون بجنبه الى القبلة طيب احط الكلام بعد السؤال التالي شخص طبعا هذه المسائل نبهنا عليها من قبل ان لا نعيد لم نقف عندها هنا لاننا من قبل نبانا حتى على ما يتعلق بطهاره المريض وصلاته السؤال التالي شخص يصلي وينقطع مرارا عنها وهذا حاله ما هي نصيحتكم الجواب الواجب على كل مسلم ومسلمه تق الله في كل شيء والصلاه عمل الإسلام وهي اعظم امكان الإسلام واعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمات العنايه بالصلاه والمحافظة عليها في اوقاتها كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقال تعالى اقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال تعالى واقيموا الصلاة واعطوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فالصلاه اهم عمل بعد الشهادتين من حفظها حفظ دينك ومن يريها فهو لما سواها اضيع ومن يفعلها تاره ويتركها تاره فهو كافر يصح قول اهل العلماء ولو لم يجحد وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر رواه الامام احمد واهل السنن الا ابي داود باسناد صحيح عن مريده بن الحصيب رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام صداره على عليه الصلاه والسلام بين رجل وبين الشرك والكفر تتق الصلاه أخرجه مسلم في صحيحه وله احاديث جاءت في الباب الواجب على المسلمين ذكرا واناثا الحذر من التهاون والتساهل بها والواجب المحافظه عليها في الوقت يعني قبل خروج وقتها والعنايه بها والطمانينه والخشوع في ادائها حتى تؤدى كما امر الله وعلى الرجل أن يحافظ عليها مع الجماعه في مساجد الله مع اخوانه المسلمين وان يحذر التشبه بالمنافقين الذين لا يؤدونها الا رياء ولا يؤدونها في الجماعة إلا رياء واذا غابوا عن الناس تساهلوا وتركوها يعني لا ي... إذا كان مع الجماعة أو في محله بدته يصلي مع الجماعه أما إذا سافر إلى مكان أو كان في مكان آخر لا يراه الناس ولن يطلعوا على أنه مثلا لا يصلي مع الجماعه لا يترك الجماعه ولا يصلي في الجماعه سافر في مكان غريب فيقول على لا احد يراني هذا بخوف مسالك المنافقين نسأله الله العادل الذين إنما يؤدون ما يؤدون ويفعلون ما يفعلون لا يجري ان يرى الناس منهم ما يريدون وإذا قاموا عن الناس تساهل وتركوها لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا متذبذبين بين ذلك لا الهؤلاء ولا الهؤلاء ليس مع المسلمين حقا وليس مع الكفار حقا بل هكذا وهكذا مترددون لشكهم وريبهم وكفرهم وضلالهم يقول سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لكفرهم ونفاقهم وشكهم وريبهم وابطائهم الكفر فواجب الحذر من صفاتهم من اخلاقهم الذميمه نسال الله ان يحفظنا وان يبعدنا عن صفاتهم واخلاقهم الذميمه السؤال التالي هل الصلاة في داخل الكعبة لها مزية عن خارجها هل يجوز أن يتحدث الانسان عما راغ في داخل الكعبة الجواب الصلاة داخل الكعبة مستحبه إذا تيسرت من دون كلفه ولا مشقة ولا اذى احد فقد دخلها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصلى فيها كما ثبت هذا في الصحيحين ويروى عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه خرج كئيبا وقال إنني أخشى أن كنا قد شققت على امتي ولما سالته عائشه عن الصلاة في الكعبة قال صلي في الحجر فانه من البيت هذا يدل على أن الصلاة في البيت مستحبة وقربة وطاعته وفيها فضل ولكن لا ينبغي المزاحمة فيها ولا الاذاء ولا تعاطي ما يشق عليه وعلى الناس يعني لا للصلاه في الكعبة ولا حتى لملس الحجر الاسود بعض الناس يعني ايش يضرب ويؤذي ويقتحم وي وبعض النساء والرجال أيضا يدخل يدخلنا ويدخلون فاي هي يصطدموا بال بالجنس الاخر وبكذا تحصل بلايا ورزايا يعني منكرات ومخالفات شرعيه واذاء للمسلمين لاجل ان تحصل ثوابا لاجل ان لأن لبس الحجر الاسود ليس و... ليس تقبيل ليس فرضا صحيح ما يفي ان يصلي في الحجر فانه من البيت ولا باس أن يتحدث عما راه في الكعبة من جهة ما فيها من نقوش او في سقفها او غير ذلك ولا باس ان يتحدث فيقول رايت كذا أو رأيت كذا لا حرج في ذلك والسنه اذا دخلها أن يصلي فيها ركعتين ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وصل فيها وكبر في نواحيها ودعا كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم المساله الاولى هذا الجار له ظاهر مستقله كتاب الصلاه باب باب النهي يعني اتخاذ الحدود مسائل مرتي اتخاذ القبور المساجد باب حرمه اتخاذ القبور المساجد المساله الاولى بنصلي لا في المساجد دي التي فيها القبور بنصلي في المساجد التي فيها القبور, في القبور صلاته باطله وعليه اعاده ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر المساله الثانية لا يجوز الدفن في المساجد ولا بناء المساجد على القبور لا يجوز الدفن في المساجد ولا بناء المساجد على القبور فان كان المسجد هو الذي بني اخيرا على القبور فإن كان المسجد هو الذي بني اخيرا على القبور وجب هدمه اما ان كان المسجد قديما وحدث فيه قبر فانه يندش وينقل صاحبه وينقل صاحبه الى المقابر العامه التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء مساله الثالثه لا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من أجل أن ينتفع اهل القبور ببناء المسجد بجوارهم أما اذا كانت القبور خارج المسجد اما اذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينها وبينه طريق ونحو ولم يبن المسجد من أجل تلك القبور فلا حرجت في الصلاة به سره البناء على القبور وتجصيصها ووضع السطور عليها البناء على القبور وتجصيصها وتجصيص يعني تستعملوا الجص الجبس الجص الذي هو الجبس وتجصيصها ووضع السطور عليها والصلاه عندها وبناء المساجد عليها كل ذلك من وسائل الشرك وبناء المساجد عليها كل ذلك من وسائل الشرك المساله الخامسه لا يجوز للمسلم تتبع اثار الانبياء لا يجوز للمسلم تتبع اثار الانبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد يرصى بها او يبني عليها المساجد لان ذلك من وسائل الشرك او طيب انا بنت مساله حول الكعبه الصلاه ده هذه مساله مستقله ممكن تجعلها ملحقه بنا قبل هذا الباب نمرق المسائل قبل هذا الباب كم مسائل 3 اي الصلاه داخل الكعبه مستحبه إذا تيسرت من دون كلفه ولا مشقه ولا اذائه احد المساله التاليه خامسه السنه اذا دخلها ان يصلي فيها ركعتين ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء ذا السماء جوامع الدعاء المراهب إذا تريد أن تصلي هذا الجزء الا لقنا الذي قلنا وجدنا مسجدا وسط القبور لكن ليس في قبلة في وسط المقابر إذا كان يفصل بينه وبين المقابر يعني شارع أو كذا بحيث يعد مفصولا تماما خصوصا بين القبلة وبين المقابر شارع وما إلى ذلك لا بس لان اذا كانت القبور متصقه متلاصق به من من الخارج جدا هذا لا يمكن كيف يكبر الميزان بين نواحي الشعب ده نواحي مختلفه تكبير تكبير تقول الله اكبر بما يعني ما انا لا اقدر الجهر في الروايه جزاكم الله خير